الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من والاه وبعد بإذن الله تعالى نواصل درسنا في رساله في اصول التفسير للشيخ الإسلام السيوطي والجزء متعلق بالأداء في جانب القراءات سمع سمع الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الولاد أما بعد أن الله أغفر لي ولي شرحنا والمستمعين قال تصنف رحمه الله ومنها ما يرجع إلى الداة وهو ستة الوقف والابتداء يوقف على المتهرك بالسكون ويزاد الإشمام بالضم الطن والأوم فيه والكسر الأصليين واختنف في الهائل رسومة تاه ووقف الكسائي عدوي من ويكانه وابو عمرو عن الكاف وقف على لام نحو ماء هذا الرسول ان اختلف الايمان انما حملته والسال كل اسم او فعل يليه وان دين وكل ما صوم بناء الا حتى هو قلنا اما الحمد والكسائي كل اسم أو فعل نائي وامنى بمعناه وكل مصوم بالياء الا حتى ولدى والى وعلى وما زكى النوع الرابع المد هو متصل ومنفصل واطولهم ورش وحمزه فعاصم ابو والكسائي فابو عمرو ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد واقتلبه المنفصل النوع الثالث تقريب الهنزة ثقل وإدلال بها من, من جلس حركتها قبلها وتسهيل بينها وبين حرف حركت حركتها وإسقاطها النوع الثالث الإضغام ولم, ولم يضغم أبو عمر والمثل لا ما في واو هذا الواو خاص بأبي عمرو ولم يضغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وسرككم صد ونبذل المفعات من المثلة لكلمة إلا أني من نسككم وما ستكلم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا الجزء يحتاج إلى نشاط فهسنا خلطت توقف ونبدأ بشيط الله تعالى أن هناك بعض الأخوة عندهم خلفية عن هذا الأمر والبعض ما عنده خلفية فان شاء الله يعني الكلام يعني هيا نكون فيه صعوبة شوية على المبتدئ لكن إن شاء الله نحاول نخفف بإذن الله تعالى كلامه رحمه الله تعالى ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة الوقف والابتداء والوقف في اللغة الحبس والكف خلاف الجلوس والامساك هذه كلها الفاظ مترادفه ويقال وقف الشيء اي حبسه ويقال وقف الرجل يقف وقوفا ووقفته انا وقفا ويقال اوقفت الدابه أي كففتها عن المشي هذا في علم اللغة بالنسبة لهذه اللفظة الوقف الحبس والكف والإمساك ويقال وقف الرجل يقف وقوفا هذا بعيد الكلام ووقفته أنا وقفا وهو الوقف خلاف الجلوس يقال وقف الشيء أي حبسه ويقال أوقفت الدابة أي كفت عن المشي واصطلاحا في علم عند علماء القراءات قالوا هو السكوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنيه استئناف القراءه لا بنيه الاعراض عنها هو السكوت على اخر الكلمه زمنا يعني بقدر الانسان ياخذ نفس ويخرجه هذا هو الزمن لأن مع الزفير يخرج الكلام سيأخذ شهيق ومع الزفير يخرج الكلام ويتولد منه الكلام حكمه جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه كما يقول حافظ ابن الجزري رحمه الله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب ويقول رحمه الله لاستمرار القراءه لاستمرار القراءه يعني بنية استئناف القراءه أي استمرار القراءه فلا وقف في وسط الكلمة لا يجوز الإنسان أن يقف في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما يعني في بعض المواضع تأتي موصولة في القرآن زي كلمة هأم ها قراءة كتابية كلمة هأم ها هي كلمات لكن لاتصالها في الرسم لا يجوز ان نفصلها فالكلام يكون عند إيه الوقف يكون عند هأم ها على النميم في بعض المواد تأتي مثلا لا إله إلا الله بعضها مقطوع وبعضها موصول فإذا جاءت مقطوعة في المصحف يعني مفصوله جاءت أن ولا كلمتين يكون الوقف على أي كلمة على الأولى ولا الثانية شباب تقول الكراءات يعني يقول أن ولا ألا تعبدوا إلا الله جاءت في مواضع مفصوله فإذا جاءت مفصوله يكون الوقف على أي كلمة على الأولى ولا الثانية على الأولى ولا الثانية لا إذا جاءت مفصولة يكون الوقف على الكلمة الأولى وهذا جائز للاضطرار أو الاختبار يعني اقول أن إذا كتبت في المصحف أن ولا يبقى الوقف يكون على النون من باب الاضطرار أو الاختبار يعني لضيق نفس او عطاس او كحه او ما شابه ذلك اي ضروره تكون ملجئه لعدم مواصله القراءه كذا اذا جاءت موصوله في القران الكريم احيانا تاتي الا يعني بدون نون همزه ولام لم الف همزه ولام وألف ماديه الا كيف نقف عليها هي اصلا عباره عن ان ولا ايضا لكن النون حذفت ادغمت في اللام وحذفت من الرسم فيكون الكلام وقف على الكلمه الثانيه نقول الا واضح نعم هذا معنى كلام يقول ولا يجوز الإنسان أن يقف على الا على حسب الرسم العثماني فيما اتصل الرسم فما كان موصولا يوقف على الكلمه باكملها وما كان مفصولا يوقف على الكلمة الأولى وذلك لاتباع الرسل نعم. ومن أشهر الكتب في هذا العلم هو علم الوقف والابتداء كتاب ابن الأنباري لو كتاب وقف الابتداء أيضا كتاب أبي عمرو الداني رحمه الله المتوفى سنة 444 له كتاب اسمه المكتفى في الوقف والابتداء هذا علم مستقل بعض العلماء يعني اضافه الى علم التجويد باختصار لكن هو في الحقيقه هو من علوم القراءات وهناك ايضا كتاب الوقف والابتداء للعلامه السجاوندي رحمه الله المتوفى سنة خمسمائة وستين من الهجرة أهمية هذا العلم علم الوقف والابتداء لا أهمية كبيرة جدا هو علم قائم بذاته كما بينت قبل قليل وقد أدرج بعض العلماء التجويد مباحثه في كتبهم لحاجة متعلم التجويد لكن باختصار فمن أراد المزيد في هذا العلم يرجع إلى الكتب التي ذكرناها ويقال القرآن لابد أن يتعلم هذا العلم هو علم الوقف والابتداء كيف يقف وكيف يبدا لانه اصل القراءه كما روي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى وردت للقرآن ترتيلا قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف هناك أثار نذكرها إن شاء الله بعد قليل قال المعراشي وهذا فن مستقل هو علم الوقف الابتداء مغاير لفن التجويد لكن جرت عادة بعض العلماء بجعل قواعده الكلية جزءا من كتب التجويد ويجب تعلم تعلم هذا الفن وقال ابو جعفر النحاس هو علم يحتاج إليه جميع المسلمين لانهم لا بد لهم من قراءة القرآن ولذلك يكون القارئ ابتداءه حسنا ولا يقف على مثل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى فلا بد من الوقف على كلمة إنما يستجيب الذين يسمعون فقط وهنا تمام الكلام ويبدأ والموتى يبعثهم الله وهنا الواو السين نعم لا لأنه بهذا أشرق المستمعين والموتى على حد سواء وهذا مخالف لمراد الآية. فيحتاج القارئ ان يقطع ينظر في ان يقطع قراءته وكيف يقطع وكيف يأتنف يعني يبتدئ وفي حديث اخرج الامام احمد رحمه الله في مسنده عن ام سلمة رضي الله عنها انها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية يعني يقول اسم الله الرحمن الرحيم واقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف إلى, إلى آخره ولذلك قال الحافظ الجزر وعند رؤوس الآي جوز فالحسن يوقف يكون حسن حديث الآخر أخرج مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله هذا النص في رواية مسلم وفي هذه الرواية ليس هناك دليل على موضع الوقف وهناك رواية أخرى لأبي داود عن عدي بن حاتم جاء فيها فقد رشد ومن يعصيهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت لأنه أشرك أيضا هذا يستبشع في الكلام الجاري فهو في كتاب الله عز وجل اولى أن يجتنب نعم إذا كان هذا بشع فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما وقف يبقى الذي يطيع ويعصي على حد سواء هذا في الكلام الجاري بشع لأنه فاسد غير المعنى فهو في كلام الله تبارك وتعالى باولى أن يجتنب نعم وأقسام الوقف سيفي إطالة شوية في الموضوع الوقف والإفتالي نباب مهمة جدا. وإن شاء الله الباقي يكون خفيف الشباب جالسين ذكر العلماء من أقسام الوقف ستة أقسام اولا الوقف الاختياري بالياء التحتية والوقف الاختباري بالباء المنقوط أسفل والوقف لانتظار والوقف الاضطراري الخامس الوقف التعسفي هنبين كل على حدة ان شاء الله سادسا وقف المراقبة المراقبة نبدأ بالوقف الاختياري نعطي التعريف ومثال فقط ما نزيد عليكم. الوقف الاختياري هو أن يقف القارئ أن يقف القارئ وباختياره بدون أن تلجئه الضرورة لذلك. كان يقول الحمد لله رب العالمين. هذا وقف محض ارادته إرادته بدون أي ضرورة. لا هناك كحة ولا عطاس ولا ولا شيء ولا ضيق نفس. هذا النوع يشمل أربعة أقسام بل الوقف الاختياري يحتاج إليه القارئ أثناء تلاوته للقرآن الكريم النوع الأول من أنواع الوقف الاختياري الوقف التام ثانيا الوقف الكافي ثالثا الوقف الحسن رابعا الوقف القبيح نبدأ بالوقف الأول التام هو الذي تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى يعني تم في ذاته ولم يتعلق بما بعده لا لفظا من جهة الاعراب ولا معنى من جهة المعنى التفسيري انقطعت العلاقة اللفظية يعني العربية والمعنوية لا التفسيرية هذا النوع يوجد غالبا عند انتهاء القصص يعني انتهاء من قصة يدخل مثلا قصة قوم لوط ثم قصة قوم مثلا نوح ثم شعيب وهكذا عند انتهاء كل قصة من القصص القرآني يكون الوقف تام يعني يحسن للقارئ أن يقطع قراءته عند هذه المواطن سواء كان في الصلاة أو خارجها ويأتي أيضا في نهاية الآيات ويأتي في وسط الآيات مثل قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هنا انتهى الكلام على صفات المؤمنين ويبدأ قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم هذا كلام آخر يبقى تمام الكلام قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ممكن يقطع قراءته هنا أو يركع إذا كان يصلي ما في إشكال ثم يستأنف القراء مرة أخرى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم نعم وايضا قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير بعدها يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم انتهى من الكلام على صفات المنافقين ويبدا بكلام اخر عموما قبل ياء النداء يكون الوقف تام سواء يا أيها الذين كفر أو يا الذين آمنوا يا أيها الناس قبل يا النداء ممكن تقطع قراءتك لان النداء يكون كلام جديد كلام آخر مستأنف واضح؟ في صعوبة في الكلام؟ قل يا أيها الناس ولا قل يا أيها الكافرون؟ إذا كان يقول كل هالكافرين بداية سورة، في ماتن، خلاص هذا بداية سورة البدء تام، نعم هي ما لها علاقة بما قبلها، نعم، الوقف الكافي النوع الثاني من انواع الوقف الاختياري، بينا من الوقف الأول من الاختياري الوقف التام ذكرناه وعطينا بعض الأمثلة، الوقف الكافي وهو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنا لا لفظا نركز الجزائري يعني انتهت العلاقة الاعرابيه وبقي رابط المعنى موجود نعم قال على قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يبدأ ختم الله على قلوبهم فالوقف على قولي ام لم تنذرهم لا يؤمنون هذا وقف كافي إذن يحسن القطع أيضا ويحسن البدء بما بعدهم ما في إشكال ويوجد أيضا في فواصل الآيات يعني نهاية الآيات الفاصلة هي العلامة التي توضع عند نهاية الآية يعملون الحمد لله رب العالمين يضع رقم هنا في كتابه المصحف القديم ما كان يوضعون أي أرقام لكن كان معلومة كان خالي من النقط والشكل نعم والترقيم لكن كان يعدون الآيات على عد النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي اعتاد على الوقوف على رؤوس الآي في مواطن معينة اتفق العلماء على عدها وما كان يقف عليه احيانا ويترك احيانا فاختلف علماء العدد فيه نعم هذا علم اخر يسموه علم الفواصل علم الوقف ايضا من علوم القراءات الوقف الكافي كقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون ويبدا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك فالوقف على قوله ومما رزقناهم ينفقون وقف كافي نعم يعني انتهت العلاقه الاعرابيه لكن هناك معنى ورابط والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك هنا يحصل الوقف ايضا ويحصل البدء بما بعده ما في إشكال النوع الثالث الوقف الحسن الوقف الحسن منتشر في القران في وسط الايات وفي نهايه الايات نعم وهو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنا يعني يعطيك إفادة إذا كان تقول الحمد لله أفادت معنا ولا ما أفادت افادت معنا لكن لو قلنا رب العالمين يبقى البدء قبيح هنا لأن رب العالمين صفة لله, لله عز وجل فلا يجوز الافتداء بها إذا يجوز الوقف على الحمد لله لكن لا يجوز أن تبدأ تقول رب العالمين فلا بد من من بداية الآية أن تعيد الآية تقول الحمد لله رب العالمين نعم هنا يحسن الوقف ولا يجوز البدء من بعدها إلا إذا كان في رؤوس الآية كان تقول الحمد لله رب العالمين ما في إشكال وقف النبي صلى الله عليه تبدأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم وهكذا لو قرأ القارئ باسم الله أفادت معنى ولا ما أفادت أفادت معنى لكن ما يبدأ يقول الرحمن الرحيم أيضا الصفه الله عز وجل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه والذي ورد في رؤوس الآي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهذا ورد في الحديث أم سلمة وغيرها النوع الرابع من أنواع الوقف الاختياري هو الوقف القبيح طبعا بعدك سريعا ولا الموضوع طويل يعني محتاج تفصيل الاخوه اللي ما درسوا تجويد ممكن موضوع جدي عليهم يعني يحسوا بصور شوية لكن لا أندي فكرة الأمور أن, إن شاء الله تمشي طيب الوقف القبيح لكن بالمثال اتضح المقال الوقف القبيح هو الوقف على ما لم يتم معناه يكون وقف فاسد يعطي معنى فاسد او معنى غير المراد من الايه كان يقول مثلا مالك او يقول باسم من باسم الله هل وقف على باسم يعطي معنى ما يعطي معنى يقول الحمد يقف على كلمه الحمد هذا وقف قبيح ما يعطي معنى نعم وهناك نوع شديد القبح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 فبهت الذي كفر والله كان يقف على الذل والجلال والعز بالله هذا معنى فاس طبعا واضح الفساد فيقول فبهت الذي كفر والله يقف على الذل والجلال هذا طبعا لو تعمده القارئ لادى الى كفره والعاذ بالله نعم او يفهم معنى غير ما اراده الله عز وجل كان يقول لا تقربوا الصلاه الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار فلو وقف على لا تكره الصلاة يبقى أعطى معنى غير المراد هذا النوع يجوز الوقف عليه لضرورة بس لكن هو غير جائز إذا وقف عليه من ضرورة اعاد يعني يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها ان صلح البدء بها وإلا فيبتدئ بكلام من قبلها حتى يستقيم المعنى فأقول فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أو يقول فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر ويقف هنا ويبدأ يقول والله لا يهدي القوم الظلمين هذا النوع يجوز النسان أن يقف عليه لضرورة عطاس أو كحة أو سعال أو ضيق نفس أو ما شبه ذلك واضح؟ يبقى فصلنا في الجزء الاول وهو الوقف الاختياري النوع الثاني من انواع الوقف الاختباري بالباء المنقوط اسفل الاختباري من الاختبار أو الابتلاء وهذا النوع كان يعني يبين المهره من غيرهم كان يطلب الشيخ من تلميذه أن يقف على كلمة معينة ويمتحنه فيها مثل ما يقول مثلا له صل قوله تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فالناس يعتدون أن يقف على ذو العرش المجيد فإذا طلب منه أن يصلها ممكن يخفضها أو لكن هي مرفوعة أي معطوفه على قوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد نعم فيها بس نعم بس اذا كان يقرا بروايه حفص يبقى لا احنا يعني بعض القراء يقراها بالايه بالخطط. نعم يبقى الوقت للاختبار نقول هو ان يامر الشيخ الذي يسمع تلميذه بالوقف على كلمه ما ليختبره فيها او يعرف كيفيه الوقف عليها كان يقول له قف على قوله تعالى امراه من قوله تعالى امراه فرعون فاذا وقف على امراه المفتوحة التاء كيف اقف عليها يقفها بالسكون ولا بالهاء كيف بالتاء الساكنه امراه متى تقف عليها بالهاء نعم طيب خذ القاعده دي يقول شيخنا او احد مشايخنا امراه متى تضف لزوجها بالتاء اتت يعني منقول نقول امراه نوح امراه لوط امراه العزيز امراه عمران امراه فرعون اذا اضيفت في القرآن الى زوجها تكون تاءها مفتوحه اذا الوقف يكون عليها ايه بالتاء الساكنه امراه وهذا لاتباع الرسم العثماني نعم. أما إذا جاء إن لم تضف لزوجها كانت تقوم مثلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا هنا لم تضف لزوجها فهنا بالتاء المربوط والوقف عليه يكون بالهاء تم نعم، هذا الوقف الاختباري يسأل الشيخ كيف تقف على هذه الكلمات هذا نوع نعم وهذا جائز أيضا الوقفة على مثل هذه الكلمات للتعليم واضح؟ نعم الوقف الانتظاري معلش الله لكل كثيرة لكن إن شاء الله بنخلص <تصفيق> الشيخ الآن الشيخة <تصفيق> الآن الوقف الانتظاري هو وقف خاص بمن يجمع القراءات السبع أو العشر هل الكلام ده؟ ان شاء الله بأن يجمع بمن يجمع القراءات السبع والعشر على شيخ فانه يقف على كلمه يحصل الوقوف عليها ثم يستانف الآية من أولها حتى يستوعب الوجوه كلها هنجيبكم مثال يعني مثلا الشباب بس يركزوا شوي قول تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فائده قراءتها أنا نختصر انا اقرا تطبيقا بدون تعليق ما بينكم كيفيه الجمع ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون هكذا أقرأ اغلب القراء طبعا في تفاوت في المد هيأت إن شاء الله والكلام عليه وفي ميم جمح وفيها همزات تسهيل وإب وإبدال وإدخال ألف فصل بين الهمزات أنا هقرأ تطبيقا وباللهم بس كيفية الجمع فكرة لا يؤمنون هنا إبدال الهمزة يقرأ بها بجعفر ويقرأ بها أيضا السوسي عن أبي عم ويقرأ بها ورش أيضا نعم فما يجي نقرأ هنا من بين هذه القراءة الإبدال هذا يكون لحمزة إذا اشبعنا المد بس طيب نقرا نقرأ بالصلة ميم الجمع إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذه قراءه قالون واندرج معه أبي جعفر إلى قوله لا يؤمنون ابو جعفر يبدل عنه فنقول لا يؤمنون يبقى مشى ابو جعفر في الروايات هذا هو جمع الروايات اذا اعطف هذه طبعا له علم خاص ودراسه مستفيضه فطبعا المبتدئ ما ما يعني يتمكن من هذا الا من افواه المشايخ يحتاج الى تمرس هذه فكره بس مثلا يقرا حمزه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتمهم ام لم أم لم تذلهم لا يؤمنون فانا فما بجمع الآية من أخيرها إلى أولها مثلا هذا يسموه وقف للانتظار نعم وسمي انتظاريا لأنه ينتظر أن يأتي بالوجه الآخر من القراءة كما أعطيت بعض الأمثلة في الآية السابقة حكمه الجواز جائز وشرع الجواز فيه لأن الإنسان أو القارئ يقف على وقف يحسن وقف عليه يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هكذا يقف على وقوف حسنه فاخذ حكم الجواز لانه يقف على جمله تعطي مال النوع الرابع والاخير عفوا نسمه امامه الاخير النوع الرابع من انواع الوقف الاضطراري اعطينا بعض الفكره عنه أنواع الوقف من ضروره ملجئه كسعال او ضيق نفس او كحه او ما شبه ذلك يعني الانسان ممكن يقرا وينقطع نفسه او تاثير كحه مثلا فيقف يقف على اي كلمه وهنا الوقف جائز لانه بغير محض اراده الانسان لكن هل يبتدئ بالكلم التي وقف عليها؟ الجواب لا يبدأ من أول الكلام أو بكلام يحصل البدء به ويستقيم المعنى هذا واضح ولا تك امثله. الإنسان يقرأ ويضيق نفسه فيقطع القراءه. فالكلمه عادة التي يقف عليها لا تعطي معنى يقول الحمد لله رب وضقنا في اسمنا ما ينفع يقول رب العالمين يبدا الحمد لله رب العالمين يبدا من اول الكلام نعم الوقف التعسفي ان نختصر ان شاء الله البقيه سهله جدا لقد قل تناول الباحثين المعاصرين في هذا الوقف لقله من يقوم من يقول به في زماننا طبعا في الزمن القديم كان بعض الناس تتنطع في القراءه وتقف على وقوف حتى تعجب السامعين وكان هناك في ابحاث كثيره في هذا الامر وهذا نوع ممنوع نوع من انواع الوقف الممنوع يعني نوع من القبيح لا لانه يؤدي الى لأ معنى غير مقصود من سياق الايه وسمي تعسفيا لان أهل الأهواء تكلفوا وتعسفوا في تاويله او سلكوا طريقا غير مراد لا عقلا ولا شرعا ناتي ببعض الامثله حتى اتضح المعنى في قوله تعالى وقال لقمان لبنيه وهو يعظه ويقف لا تشرك ثم ابتدى يقول بالله إن الشركة لغضر عظيم كان يجعل بالله للقصر هذا تعصف فيقول مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ويقف ويبتدي يقول عليه أن يتطوف بهم هذا تعصف وهذا نوع قبيح من أنواع القبيح فمثل هذا لا بد أن يجدل. نعم ووقف المراقبة تجدونه في المصحف ست نقاط كده صح تشوفوها ألا طبعة القديمة كانت موجودة إن سموها التعالق أو المراقبة نعم كان مثلا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب كان يضعون قديما لثلاث نقاط فوق بعض يعني نقطتين تحت ونقطة فوق معروفة لشاف المصحف قديم وفيه أيضا عليها ثلاث نقاط فهنا هذا النوع إذا وقفت على واحدة منها لا تقرأ على الأخرى لانه المعنى يكون مبتور نعم نعم ثم قال رحمه الله تعالى والوقف والابتداء هو الشروع في القراءه فكلما كان الوقف حسنا كان الابتداء بعده حسنا وكلما كان الوقف قبيحا كان الابتداء بعده قبيحا كما بينا في الامثله المسقول ثم يقول وهو سته ستة الوقف والابتداء يوقف على المتحدث بالسكون نعم لانه لا يجوز الوقف على على متحرك فيقول الحمد لله رب العالمين هل يجوز ان يقف بهذه الطريقه العرب ما تتكلم بهذه الطريقه فلا وشرع السكون لاجل أن يستريح القارئ ويتنفس وهذا من نوع من انواع الوقف الحمد لله رب العالمين والاسكان أصل الوقف كما قال الشاطبي رحمه الله وقال ابن الجزر وقالت في الوقف السكون وقال بعض العلماء اعلم أنه لا يبدأ بساكن كما لا يقف على متحرك ما ينفعش أن أنا أبتدئ بحرف ساكن كذلك ما ينفع أن أنا بحرف متحرك ما ينفعش أن أنا على متحرك كذلك ما ينفع أن أنا بساكن مثل ما نقف على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هل يجوز أن نقول العالمين فذلك يقول هنا رحم الله يقف على المتحرك بالسكون هذا هو الاصل نعم ويزاد الاشمام السكون هنا اذا كان قبل الحرف الموقوف عليه احد حروف المد الثلاثه زي نستعين الرحيم المفلحون ها الى اخره فيزاد من قبيل التقاء الساكنين يتخلص من التقاء الساكنين عند حرف المد ساكن والحرف الموقوف عليه ساكن أيضا أنت تقول نستعين جمعت بين ساكنين صح ولا لا الياء ساكنه والنون وقفنا عليه بالسكون فهنا نتخلص من التقاء الساكنين باطاله الصوت يجوز أن نقب بحركتين والحركه قدر خفض الاصبع او بصر نقول نستعين هذا الحركتين بنفس الزمن هذا أو يزاد يمد ألفان مثلا أربع حركات الألف بحركتين والألفان بس... بأربع وثلاث ألفات بسته ما في زيادة عن كده ما في زيادة عن هذا نقول نستعين مد أربع حركات بالطريقة دي نستعين ست حركات بالسكون المحل هذا كله مجرد من الحركة نعم. قال ويزاد الإشمام الإشمام يأتي ما معنى الاشمام الإشمام الإشمام نعم لا الروم هذا الاشمام هو ضم كالشفتين بعيد سكون الحرف بدون صوت وبدون تراخي نعم يعني نقول نستعين طبعا الشباب يطلعوا هنا عشان في اشاره نستعين اشاره الى ان النون الموقوف عليها في الوصل حركتها الضم وهذا طبعا يحتاج إلى مهارة وتدريب أيضا يجوز أن نقف على مثل هذا بحركتين أو أربعة أو ست لاننا نقف على النوم بالسكون كما فعلنا في السابق فنقول نستعين نستعين نستعين بهذه الإشارة بدون صوت وهذا يراه المبصر أما الكفيف الأعمى لا يراه لأنه لا يعتمد على السمع. الاشمام يعتمد على الرؤية، أما الروم يعتمد على السماع. يشتغل فيه المبصر والآمر. نعم. لا لا لا بالعكس المكفوفين شطار طارعوا في القراءات وأفضل من المفسرين، فضل الله. كل شيخنا كراني عليهم كانوا مكفوفين وأمهر من المفسرين. نعم. بالعكس هم متميزين. ويزاد الاشمام يبقى الإشمام كما قال الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل يعني ما في صوت بعد ما استكن الحرف تشير بالشفتين بضم الشفتين ضمة متوازية بهذه الطريقة نستعين لرؤية السامع أن هذه الحركة أو الإشارة في الوصلة حركتها الضم يبنون عليها ضمه نعم قال ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه يعني أيضا الإشمام يدخل في الروم عفوا الاشمام يدخل في المرفوع فقط والمضموم واضح الإشمام يكون اللي ضمه فقط هل سألت أو بناء <تصفيق> يبقى اللي عليه ضم يدخل فيه لانه اشاره هذه الاشاره لحركه الضم نعم قال ويزاد الاشمام في الضم ثم قال والروم فيه نعم ايضا عند الوقف على الكلمه نفس كلمه نفس سعيد يزاد فيها الروم ايضا ما معنى الروم كما قال ابن الجزري والروم لتيان بثلث الحركه إشمامهم إشارة لا حركة وقال الشاطبي رحمه الله ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول يعني بمعنى كل ما كان الإنسان قريب من فم القارئ يسمع هذا الصوت الخفي الخافت دون البعيد يعني اذا كان الانسان قريب من فم القارئ يسمع هذا الصوت الضعيف في جزء من الحركة يقول نستعين جيب سلسله الضمه نعم نستعين وهنا يكون الوقف بحركتين فقط لان الروم كالوصل كما قال الشاطبي رحمه الله ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مثقله يعني الروم مثل حركه الوصل انا بوصل نستعين بكم؟ حركتين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا فعند الوقف بالروم يكون الحركتين ايضا مثل حركه الوصل ثم قال رحمه الله والروم فيه والكسر الاصليين يعني هو جاء حركه إيه؟ البناء والاعراب الروم يدخل في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور يعني مالك يوم الدين يبقى الاشمام خاص بالمرفوع اللي عليه ضمه بس لأنه إشارة اما الروم يدخل في اللي عليه ضمه واللي تحتي كسره واضحه يعني ما أقول مثلا مالك يوم الديني هي مكسورة فعند الوقف على مثل هذا نقف بالسكون المجرد بحركتين أو أربعة وسطة كما بينا من قبل الدين الدين مالك يوم الدين هكذا السكون، ويزاد الروم يمتنع الإشماء هنا مالك يوم الدين ويكون الروم بحركتين مثل ما بينا إذن الروم يدخل في العظمة ومن تحت كسرة اما الاشمام خاص بالمرفوع هذا معنى كلام الشيخ ثم قال واختلف في الهاء المرسومه تاء هناك ايضا هذا من انواع الوقوف هذا من انواع الوقوف الاختباريه اللي ذكرناها انا فصلت في هذا الباب عشان هنتعرض لهذه الجزئيات ما اقعدش اكرر الكلام مره ثانيه الهاء المرسومه تاء مثل ما نقف على هيهات هيهات هيهات لما توعدون بعض القراء يقف بالهاء هيها والبعض يقف بالتاء المفتوح هيهات نعم وايضا كلمه مرضات بعض القراء يقف مثل الكسائي يقف بالهاء غيره يقف بالتاء مرضاه ويميل للالف مرضي بهذه الطريقه يقف الكسائي هكذا مرض يميل الالف ويقلب التاء ه وهذا عند الوقف نعم. باقي القراء مرضات بالتاء المفتوحه يقف عليه بالسجون كما نقرا الحفص ثم قال رحمه الله ووقف الكسائي على وي من وي و وابو عمرو على الكاف نعم في قوله تعالى في صدق القصص وكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا وكانه لا يسحق الكافرون هذا الالفاظ وكانه وكانه وقف وكأن ابي عمرو البصري على الكاف يقول ويك وقف الكسائي على الياء وي هاتين اصل هذه الكلمه يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وقف وكانه وكانه برسمه وبالياء قف رفقا وبالكافح الليلة وبالياء قف رفقا المرموز له بالراوه والكساء يقف على الياء وي قالوا بالكافح الليلة الحاء ترمز لأبي عمرو البصي ويقول ويك نعم أبو عمرو يقف ويك على معنى أعلمك فتعمل أعلمك في أنه ويبتدأ, ويبتدأ أنه وروا عن الكساء أنه يخف وي على معنى التنبيه على معنى التنبيه على التعجب مما عينوا من خصف الله لقارون ويبتلئ كأنه يعني يبدأ بالكلمه التي بعدها والمشهور عنهما كالجماعة وكانه ويكأن هذا المعول عليه والمتعارف عليه هذا المشهور إذا وقف هذا غير راجح مرجوح إذا الصحيح أن يقف على الكلمة برمتها بأكملها عند الجميع لا هي مروية لكن الصحيح كما أخبر ابن الجزر في النش أنه يقف على الكلمة بأكملها وكأنه وكأن لجميع القراء بلا استثناء هذا الراجح والله اعلم ثم قال ومعنا وكأن اما ترى معناها اما ترى او الم تعلم وقيل معناها ويلك قال الفراء هي كلمه استعملت للتقرير غير مفصوله بمعنى اما ترى وقال ابو عمرو معناها اعلمك وقال الاخفش معناها أولا ترى الم ترى وأصلها عند الخليل وي منفصله من كأن كأنهم كانوا في غفلة فانتبهوا فقالوا ويك ان الله يقول ويك ويبدأ يقول أن الله قال قطرب العرب تقول وي ما أعقله والصواب فيها اتباع الخط الكلمة كاملة زي ما بينت والا يصل بعضها من بعض هذا الراجح والله على في هذه الكلمة ثم قال رحمه الله ووقفوا على لام نح ما هذا الرسول هنا يجوز أن نقف على الألف ما ويجوز أن نقف على اللام مال فيها وجهين ذكر هنا قال ووقفوا على لام نح ما لهذا الرسول ياكل الطعام ما هذا الكتاب فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما للذين كفروا قبالك مطئيت اربع مواضع في القرآن تفصل لام الجر عن مجروريها في هذه المواضع نعم فهنا يجوز الوقف على الألف دون اللام ويجوز الوقف على اللام وهذا لجميع القراء وهو الراجح أما نسبته لبعض القراء هذا يعني فيه نظر الصواد أن يقف على الألف وعلى اللام لكل القراء كما يقول شايفون السماندود رحمه الله ووقفه بما أو اللامع لما كوقف أيما بأي أو بما بمعنى الكلمة يعني يعني مثلا نقول ما؟ ما يبدأش يقول لهذا الكتاب أو لهذا الرسول إذا وقف على الألف يبدأ من أول الكلمة يقول ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول فلا جزء البدء بالله نعم وهذا كله من انواع الاختبار او الاضطرار ولا يجوز اختياري لا يجوز اختياري النوع الثالث الاماله الاماله في اللغه معناها البطح والاعوجاج والاضجاع في صلاح القراء ان تنحو بالفتحه نحو الكسره او قريبا من الكسره قريبه من الكسره وبالالف قريبا من الياء بدون مبالغه يعني مثلا وضحي لا يقرا القارئ يقول وضحي لا يبالغ في الكسر هذا لا يقول بأحد هي طريقه معينه يرجع لها الاختصاص في هذا الباب وضوحي كما نقول سبويه اذا قرات كلمه سبويه مجريه الكلمة الكلمه المراده الحص التي نقراها هكذا مجريه تقول سبويه مجريه اذا نخيل كلمه سبويه هذا التعليم يعني للتقريب لكن ما تجيش بعد يقرا سبويه في القران ويش السبويه في القران ها زي ما تقول كم السباوة هي إشارة الفك بنفس الطريقه الطريقة اعملها ميزان اتدرب عليها ما نفس الطريقة دي نعم والفتح وذكر الإمالة ضدها الفتح الفتح أن يفتح القارئ فمه بالحرف كان يقول الضحى بهذه الطريقة كما نكره لحفظ الضحى سجاء موسى عيسى إلى آخرهم وبينهما التقليل بين الفتح والاماله التقليل والتقليل هي مرتبه متوسطه بين الفتح والاماله يعني عندي فتح واماله وبينهم الوسط التقليل سموها الاماله الصغرى اذا اطلقت لفظ الاماله المراد بها الاماله الكبرى كما نقرا اماله لفظ مجريها الحفص واذا قيدت الاماله صغرى المراد بها التقليل او يقول بعضهم يعني بعض الكتب تاتي كلمه بين بين يعني بين الفتح والاماله او بين اللفظين بين لفظ الفتح ولفظ الاماله هكذا كله والفتح والاماله لغتان صحيحتان فصيحتان من لغات العرب انزل بهما القران والفتح لغة أهل الحجاز الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس غده ونعطي بعض الألقالة أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي جاي موسى وعيسى يحيى موسى عيسى الى اخره وضح سجن نعم هذه لها قواعد كل اسم زي موسى وما جاء على شاكلتي نعم عيسى بشرى ذكرى ماواكم ماواهم كل هذه الامثله تاتي الفعل عشان نكتشف القاعده ان الاسم يثنى حتى نعلم ان ليس الناس الألف منقلب عن واو فاذا كنا موسى موسيان اذا كان اصلها الياء بانت في التسنية يبقى يدخل فيها الامال طيب كنا مثلا الصفه صفوان يبقى اصلها الواو اذا لا امل فيها فالاسم يثنى اذا في التسنية ظهرت الياء يدخل فيه الامال وان ظهرت فيه الواو يستثنى والفعل تنسبه الى نفسك تقول هدى هديت او هديت اشترى اشتريت او اشتريت يبقى اذا الياء ثابته الياء موجوده هذه قواعد معروفه نعم قال كل اسم أو فعل يائي هذا الكلام الذي بيننا قال وان المستفهم بها الاستفهاميه ان لك هذا أن يؤفكون حيث أتت في القرآن الكريم نعم فتمال هذه اللفظ أيضا لحمزة والكسائي <تصفيق> والدوري عن أبي عمرو وورش له فيها الفتح والتقليل نعم وقال وكل مرسوم بالياء كما بينا زي موسى وعيسى ويحيى. ها والضحى وسجى إلى آخره إلا حتى كلمة حتى نفسها ما فيها اماله وكلمة لدى أحيانا تأتي بالالف وحيانا تأتي بالياء لدى الباب بالالف مرسومة في سوره يوسف لدى الحناجر مرسومة بلياء في سورة غافر أيضا هذه الأشياء لا تدخل فيها الاماله قال الشاطبي وما رسموا بلياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وكل على نختصر سريعا هذه كلها مستثناء من الإيمان النوع الرابع المد والمد في اللغة الزيادة والتنطيط نعم وهو إطالة الصوت بأحد حروف المد الألف او الواو أو الياء عند وجود السبب أنا أستطيع سريعا عشان الوقت انتهى ومنه متصل ومنفصل المتصل هو أن يأتي المد والهمز في كلمة واحده مثل السماء أولئك العلماء إلى اخره ومنفصل أن يأتي المد في كلمة يكون آخر الكلمة الأولى والهمزه اول الكلمه التي تليها بما أنزل كو أنفسكم وفي أنفسكم إلى آخره قال وأطولهم ورش وحمزة يعني ورش وحمزة يمد ثلاث ألفات يعني ست حركات السماء ها. كو أنفسكم فأعصم المرتبة التي تاليها خمس يعني ألفان ونصف فابن عامر والكسائي المرتبة لتاليها اربع حركات فأبو عمرو ورد عنه ثلاث حركات لكن حقق الشاطبي رحمه الله قال طول لورش وحمزة ووسط للبقين نعم ولا خلاف في تمكين المد المتصل لأنه لا يجوز قصره قال ابن الجزري تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمده انتهى كلامه رحمه الله قال تمكين المتصل بحرف المد واختولث في المنفصل من القراء من يقصر مثل ابن كثير والسوسي وابي جعفر ويعقوب وقالون له وجهان التوسط والقص والدون عن عبا عمر له قص والتوسط وابن عامر والكسائي وعاصم لهم التوسط وارش لهم الاشباع هذا خلاف القراء في المد المنفصل النوع الخامس تخفيف الهمز نقل هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تقول من آمنا منامنا يعني شوف عندي من آمنا هنا في فتحه على الهمزة صح وعندي النون قبلها ساكنة إذا نضع الفتح التي على الهمزة إلى النون سيد منام ثم تحذف الهمزة يق تقرأ منامنا وقالت اولى عندي هنا ضمة على الهمزة وقبلها ت ساكنة نضع الضمة التي على الهمزة نضعها على التاء وتحرك بنفس الحرقة وقال تولا وتحزى في الهمزة هذا معنى نقل حركة الهمزة إلى قال الإبدال يعني جاء لحرف مكان آخر نعم نعم يعني ما يقول مثلا هنا الابدال يقوم من جنس حركة الحرف التي الحركة التي قبلها يقول مثلا تألمون يكونوا في الهمزة الساكن تألمون هنا قبلها فتح المناسب لها ايه الالف تالمون يؤمنون قبلها ضم المناسب لها الواو تؤمنون ائتي بقران هنا قبلها كس المناسب لايه تبدا الهمزه ائتي بقران لمناسبه الكس قبلها نعم. وتسهيل بينها وبين حرك حرف حركتها يعني زي اونبئكم هنا همزه اولى مفتاحه والثانيه مضمومه فبعض القران يقرا اونبئكم بتسهيل همزه بينها وبين الواو قال وإسقاط زي قول تعالى جاء أمرنا يسقط بعض القراء زي أبي عم وقارون والبزي يحفظ الهمزة الأولى جاء أمرنا يحفظ الهمزة تماماً يقرأ بهمزة واحدة جاء أمرنا هذا إزالة الهمزة إسقاط معنى الإزالة جاء أجلهم هؤلاء إن يقرأ هؤلاء إن جاء أجلهم جاء أجلهم هكذا هذا معنى الإسقاط يحفظ الهمزة الأولى تماما وهذه قراءة صحيحة. النوع السادس الإضغام وهو لغة إدخال الشيء في شيء يقال ادغم اللجام في فم الفرس إذا صار فيه وادغم الميت في اللح إذا صار فيه نعم والتقاء ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددة يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة وبعبارة أخرى هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددة كما نقول من ربهم هنا من وراء من ربهم لا تظهر النون تحول النون إلى راء ثم تضغم الراء في الراء تقول من ربهم بهذه الطريقة من لدنه نحول النون إلى لام ثم تضغم من في الله من لدنه يعني لا يوجد للحرف الأول يذوب برمته ويدخل في الحرف الذي يليه هذا معنى إضغام يعني إدخال شيء في شيء نعم. قالوا لإضغام ولم يدغم أبي عمر في كلمة إلا في مناسبكم وسلككم وهذا صحيح أنه من طريق التيسير والحرز أن هذا الإضغام خاص بالسوسي فقط قال رحمه الله والإضغام بالسوسي خصة وليس لأبي عمركم الخلاف هنا جاء على الإطلاق من طريق الطيبة النشر أما من طريق الشاطبيه والتيسير فلا يروى الإضغام لأبي عمر بأكمال بل يروى عن السوسي عن أبي عمر بالسوسي فقط فأبي عمر له راويان الدوري والسوسي فالإضغام خاص بالسوسي دون الدوري فقط فيقرأ هكذا مناسككم سلككم طيب باقي الباب ليس معولة زي ايه شيخ أحمد زي ايه كده انه مثلا مناسككم وسلككم بس هذه الكهتين الكلمتين التي ورانا فيها الإضغام المثلين من كلمة واحدة يعني كاف مع كاف مناسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكره قوله تعالى ما سلككم في سكر يقرأ بإضغام الكف الكاف قال وباقي الباب ليس معولا يعني إن هذا النوع لا يضغم آب عام أو السوس عن آب عام ما جاء على شاكلته زي جباههم مثلا لا يضغم اختصل على هاتين الكلمتين هذا معنى كلام الناظم ولم يضغم أبو عم المثل في كلمة إلا في مناسككم وسلككم لكن هناك إضغام مثلين في كلمتين زي يعلم ما بين أيديه هنا متحركين كل قراء يظهره إلا السوسي فيقرأ بإضغام يعلم ما بين أيديه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يقرأه كذا نعم طوبيع على قلوبهم يقرأ وطبع على كلوبهم كل ما جاء من مثلين فيدغم الأول في الثاني إذا كان متحذكين هذا نسموه ضغام الكبير نعم خذ العفو مر بالعر يقرأ بابدال الهنزة أيضا خذ العفو مر يضم الواو في الواو وابدال الهنزة خذ العفو مر بالعر هكذا يقرأ بعمرو بصري بهذا يكون قد انتهينا وأعرض على الصلة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم سلم على نبينا وبركاته